بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذه من فتاوى سماحة ابن بازر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه سئل رحمه الله تعالى عن حكم استعمال وبعض التجميل للنساء خلال رمضان وهل, تف... وهل تفطر هذه أم لا فأجاب بأن الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في صحي قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ما أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة في ما فيما يتعلق بالكحل قد اختلف أهل العلم. بالاكتحال بالنهار أو الاكتحال بالليل إذا وجد طائمه في جوفه أو في حلقه هل يفطر الصائم أو لا والصحيح من أقوال أهل العلم جد على هذا هذا أيضا ضعيف والصحيح من أقوال أهل العلم هما قولان أصليان لكن يتفرعوا من قول المفطرين يتفرق منه قولا فقول اخر لكن الصحيح انه لا يفطر ان الكحل لا يفطر قد الف شيخ الاسلام ابن تيميه رساله بين فيها من اوجه متعدية صحيحه ان الكحل وامثاله لا يفطر وانه لا يستغنى به عن الاكل والشرب وانه ليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على انه مفطر نعم وسئل رحمه الله عن حكم استعمال معجون الاسنان وقطره الاذن وقطره الانف وقطره العين للصائم واذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع فأجاب بأن تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في صحي قوله العلماء فيوجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب لأنهما ليس منفذين الطعام والشراب أما القطرة في الأنف فلا, فلا تجوز لأن الأنف منفذ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستيشاق إلا أن تكون صائما وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه والله ولي التوفيق المنافذ عند أهل العلم العين منفذ والاذن منفذ والانف منفذ والفم منفذ وبناء على هذا التاصيل قالوا ان كل ما يدخل من الاذن من ماء ونحوه سواء قطره او نحوها كل ذلك اذا وجد طعمه في حلقه فإن في جوفه فانه يكون مفطرا والصحيح أن الآي ليست بمنفذ وهكذا الأذن وأن جميع ما يدخل منها كقطرة ونحوها أنها لا تفطر ولا تفسد الصوم ولكن ينبغي الاحتياط وأما الأنف فان حديث لقيط بن صبرة قد دل على أنه إذا دخل منه ماء مختار بدون بدون عدم اختيار وإنما بعمد فإنه يكون مفطرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أما ما يدخل بدون اختيار فهذا لا يفطر مطلقا وهناك للحنابل التفصيل في هذا الموضوع هل أسرف في الوضوء أو لم يسرف والصحيح انه اذا لم يكن مختارا لدخول هذا الماء من انفه فانه لا يكون مفسدا للصوم نعم وسئل رحمه الله عن استعمال البخاخ في الانف في الصوم عند الضروره فاجاب بانه لا باس بذلك عند الضروره فان امكن تاجيله الى الليل فهو احوط بخاخ الربو ينقز يقولون إنه ينقسم إلى قسمين قسم ليس فيه إلا هواء هذا لا إشكال فيه واما الذي فيه إشكال هو ما يتحلل منه قطرات من الماء هذا في الحقيقة إذا وصل إلى الجوف ودخل فإنه محل إشكال كبير ولهذا ينبغي التورع والاحتياط عنه نعم قيل رحمه الله هل القيء يفسد الصوم فجاب بان كثيرا ما يعرض للصائم امور لم يتعمدها من جراح او رعاف او قيء او ذهاب الماء او البنزين الى حلقه بغير اختياره وكل هذه الامور لا تفسد الصوم فكل هذه الامور لا تفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء القيء هو ما يخرج من المعدة من الأكل والشرب ونحوها وهو شيء معروف القيء له حالتان حاله يكون الإنسان متسبب في هذا الخروج كأن يدخل أصبعه أو أن يشم شيئا ف. يخرج منه هذا القي فهذا يفسد الصوم وليس معناه أنه يأكل ويشرب وإنما يأكل يكون صومه فاسدا بمعنى عليه القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فعليه القضاء والحالة الثانية أن يذرعه الغي القي أن يأتيه ويفجأه بدون اختيار منه وهذا لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه نعم وسئل رحمه الله هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود فأجاب بقوله لا يستنشق العود أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم اذا استنشقه لأنه يذهب إلى المخ والدماغ وله سريان قوي أما شمه من غير قصد فلا يفطره أما الأطياب المعروفة فهذه لا شيء فيها للصائم كما يتوهمه كثير من العامة تجد أنهم يأتون وبعضهم عليه رائحة والصوم ليس كالحج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التنظف وكان عليه الصلاة والسلام يتسوك كما قال الصحابي ربي عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا وهنا وحينئذ فله أن يتطيب في أي وقت من أوقات الصوم وأما الدخون الذي هو الطيب المعروف والعود القماري أو نحوه فهذا هو العود الذي يوضع على الجمر ويخرج منه دخان له رائحه طيبة فهذا الفقه يقولون إن له أجزاء تتحلل تصل إلى الدماغ تصل إلى الجوف والصحيح أنه لا تأثيرا لهذا في الصوم وأن هذا لا يستغنى به عن الأكل والشرب فرأيت رجلا لو أنه يتبخر بعود الدنيا هل يستغني عن أكل أو عن شرب الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قوله يدعو طعامه وشرابه وشهوته نعم <تصفيق> وسئل رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في نهار في نهار رمضان وهو صائم فماذا يجب عليه فاجاب بان الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم اذا كان متعمدا لذلك وخرج منه المني وعليه ان يقضي ان كان الصوم فريضه وعليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى لان الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره وهي التي يسميها الناس العاده, العادة السريه من مفسدات الصوم انزال المني بلذة في حال اليقظه اذا انزل الانسان المني بيده وهذا محرم ولكن في حاله وقوعه او انزله بيد زوجته او بمباشره زوجته فان هذا يترتب عليه فساد هذا الصوم بمعنى انه يقضي هذا اليوم ولا يجوز له ان ياكل ويشرب فيه وهذا هو الذي يدل عليه الحديث القدسي يدع شهوته وهذا من الشهوه المختاره ولكن ليس فيه كفاره لان الكفاره انما هي في مجرد الجماع سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل، وأما ما أدى ذلك بأن يخرج منه المني بدون اختيار منه، كأن نظر إلى امرأة فخرج منه هذا المني، أو نحو ذلك من الأسباب التي ليس له اختيار حسي فيها، بمعنى بيده أو مباشرة. فهذا لا يؤثر في الصوم ولو خرج منه هذا المني هكذا المذي لا يؤثر في الصوم تجد أنه في كتب الفقهاء أن المذي يؤثر في الصوم وأن من باشر فأمذأ أو كرر النظر فأمذأ فإنه يقولون عليه ويقولون صومه فاسد ولكن هذا خلاف الصحيح الصحيح أنه لا يفسد الصوم إلا إنزال المني بفعل منه مختارا عامدا نعم وسئل رحمه الله إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام خليعة وخرج منه مذي فهل يقضي الصوم وخرج منه مذي فهل يقضي الصوم فجاب بأن خروج المذي لا يبطل الصوم في صح قولي العلماء سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو مشاهدة بعض الأفلام أو غير ذلك مما يثير الشهوة ولكن لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات له أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الص... الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما ولا تلدم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يبتلى كثير من الناس بالتفكير في مسألة الجماع ثم يترتب عليه خروج المذي قد يخرج المني هل يفسد صومه او لا أما المذي فإنه لا يفسد صومه أما المني فإن من أهل العلم من الحنابلة من ذهب إلى أنه يفسد صومه لأنه فعل منه قد مدح الله جل وعلا المتفكرين في خلق السماوات والأرض لكن يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم هذا هو الصحيح أما تكرار النظر إذا كرر النظر مرة بعد أخرى ثم أنزل منيا، فهل يفسد صومه أو لا سماحة الشيخ رأى أنه يفسد صومه بهذا وما دام أن هذه فتوى الشيخ فلا نعدوها وإلا ففي هذا الكلام نظر لأنه ليس منه فعل مختار وإنما هذا النظر لم في الغالب لا يحصل منه شهوة ولا يحصل منه إنزال المني فإذا حصل منه هذا الشيء وأحس باللذة فالشيخ يقول إنه يفسد صومه نعم وسئل رحمه الله عن الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل فاجاب بأن خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوه ما لا يفسد الصوم وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ولا يفسد الصوم بذلك أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة والله ولي التوفيق وسئل رحمه الله تعالى عن حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم فاجاب بانه يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي فان زود مع ذلك بماده اخرى فهي, فهي, فهي, مفطر, فهي, فهي مفطر اخر وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تاخير غسل الجنابه الى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر فاجاب بأنه إذا رات المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة هذه مسألة مهمة وهي المرأة تطهر قبل الفجر ترى القصة البيضة أو الجفوف فعلى حسب حالها فحينئذ رأت علامة طهرها فيلزمها الصوم ولو لم تغتسل هكذا الجنوب إذا دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل إنه يجب عليه الصوم والجنابة والحيض الذي لم يغتسل منه من قطع هذا لا يؤثر في فساد الصوم والدليل حديث أبي هريره رضي الله عنه وأما فتواه العبره بما روى لا بما رأى نعم وسهيل رحمه الله تعالى عن حكم تناول عن حكم تناول السحور تناول السحور والمؤذن مؤذن فاجاب بان هذا فيه تفصيل ان كان مؤذن اذن على الصبح تعلم انه على الصبح وجب عليك الامتناع عن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن من الليل. فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم والأصل في هذا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن كمن في صحراء أو نحوه إذا الفجر يمتنع ولوما سمع أذان أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا أو يشك في اذانه هل وافق الصبح أم لا فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر فله أن يأكل في حالة الأذان أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل والله ولي التوفيق الأصل أن الله جل وعلا ربط الصوم بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس ولكن المؤذن هو مخبر عن طلوع الفجر وعن غروب الشمس إذا علم أو غلب على الظن أنه يوافق الخبر في الواقع أن خبره يوافق الأمر في الواقع فإنه يعتمد عليه فينتهى عن الأكل في طلوع الفجر بأذانه ويفطر على أذانه اذا سمع المؤذن وهذا هو الغالب اليوم لأنهم يعتمدون على التوقيت وإن كان في التوقيت احتياط بعض الوقت اليسير ولكن ينبغي للانسان ايضا ان يحتاط لامر دينه اما اذا كان في لا يسمع اذانا وانما يتبصر في الوقت في الليل فانه ياكل حتى يرى طلوع الفجر فان ابا بكر رضي الله عنه يقول لغلامه يا غلام أجف الباب حتى لا يفجأنا الصبح وهكذا كان سلف هذه الأمة ينظرون في طلوع الفجر حتى يتحققوا منه ثم بعد هذا يبدأوا بالصيام لأن الله جل وعلا ربطنا بهذا الوقت ولم يربطنا بمؤذن وإنما بطلوع الفجر نفسه فصوين رحمه الله تعالى اذا كان الجو غائما واذن المؤذن وافطر بعض الناس بناء على اذان المؤذن واتضح بعد الافطار ان الشمس لم تغب فما حكم الصيام فما حكم الصيام فما حكم الصيام والحال ما ذكر فاجاب رحمه الله تعالى على من وقع له ذلك ان يمسك حتى تغيب الشمس وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ولا إثم عليه إذا كان يفطاره عن اجتهاد وتحرى لغروب الشمس كما لو أصبح مفترا في يوم الثلاثين من شعبان ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ولا إثم عليه لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم أما القضاء فعليه القضاء والله ولي التوفيق لو أن الناس ظنوا أن الشمس قد غربت وثم بعد هذا كغيم مثلا ثم أفطروا ثم بعد ذلك انقشع الغيم فإذا الشمس طالعه فإنه يلزمهم أمران الأمر الأول إمساك بقيه هذا اليوم وهذا بالاتفاق الأمر الثاني يلزمهم القضاء وهذا القضاء محل خلاف بين أهل العلم ولكن الصحيح أنه يجب القضاء قد قال عروة لما قيل له أأمروا بقضاء قال أعبد من قضاء إفطار الصحابة في أهد عمر رضي الله عنه فالحاصل أنه يجب القضاء ولو لم يرد دليل فإننا على الأصل لأنه ظن قد بان فساد هذا الظن أما إذا بني على ظن لم, لم يؤلم فساده فإنه محل اعتبار في التشريع أما الظن إذا تبين وتضح أنه فاسد فإنه لا اعتبار له كما تدل عليه عمومات الشريعة المعنوية نعم رحمه الله يعني.